إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه المادة الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام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 في غمرة أحداث وفي زحمة الحياة ومع كثرة المعايش والانشغال بها وكثرتهم من ناس وحركتهم الدائبة نحو الرزق والمعايش تضيع قيم وتذوب أخلاق وتتوارى معاني سامية خلف حجب المادة وأسوار المدنية وشاهقات المباني وغابات السيخ والأسمن ولكن تبقى معادن البشر الأصيلة النقية تتلألأ وتتألق رغم عواصف العولمة ورياح الجفاء والجمود في الحياة فحياة الناس صارت أقرب ما تكون إلى الروتين وصار الإنسان في غمرة الحياة واللهث خلف لقمة العيش في محكات الأخلاق الصعبة فصار الإنسان وكأنه آلى وتبقى القيم التي يتفرد بها المتفردون ويعيش على ضوئها أهل الإيمان والسعداء واليوم بصدد تناول قضية اجتماعية هامة هذه قضية كثيرا ما تتأثر بالمشغوليات وبكثرة حركة الناس وكثيرا ما تؤثر فيها سلبا أو إيجابا المادة إنها قضية الأرحام صلة وقطيعة إنها قضية الأقربين وجدانا وفطرة وجبلة وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إنه مما أمر الشرع به إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذا القربى والحديث عن القربى في الإسلام حديث عن الصلة وعن معاني المرؤة والشهامة والسماحة والأخلاق والقيم وإنه حديث عن حقائق النفس البشرية التي لا تنفصل لا عن العشيرة ولا عن القرابة ولا عن المدنية فالإنسان مدني بطبعه يميل إلى الإلفة والاجتماع وينفر من الوحشة والإنعزان إنه حديث إن الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والرحم في اللغة هو الوعاء الذي يتكون فيه الجنين في بطن الأم ولكنه يراد به القرابة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي يسائلكم الله يوم القيامة عن الأرحام فاتقوه لأنه يسائلكم عن الأرحام وأول وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وهو مما أمر الله به أيوصل وذلك لتعلم لأن الإسلام منظومة منسجمة متكاملة فالذي يصلي ويحرص على الصف الأول ولا يحرص على الصف الأول في تعامل الخلق والتعامل بأخلاق عالية وقيم فاضلة في محارب الدنيا ومضمار الحياة ومحكات العمل الحقيقية هذا لم يعرف هذا الدين أفمن يعلم. أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو عمر إنما يتذكر أولو الألباب الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم إنه دين متكامل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ولأن الإسلام يعتني بالأرحام جعل جعل قطيعة الرحم فساد وهو من أشر أنواع الفساد الذي يوجب اللعنة والدمار على المجتمعات والخراب على الأمم مما وذلك لأن الأمم تبني نفسها إذا كانت متماسكة فإذا انفصل النسيج الاجتماعي وتمزقت شبكة العلاقات الاجتماعية بين المسلمين. ما كان هناك دافع لبناء ولا لإنتاج وسوف أعطيك نموذج شعبي حي موجود في واقع الناس بعد الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن لم يكن ذو خير ماضح لأقربائه ورحمه وذويه لا يمكن أن ينفع غيره ولا أن ينفع مجتمعه أبدا صورة متكررة شخص ولادته بنات أيقن أنه قدنى قد أجله أو أحس بأنه سوف يموت سرعان ما يجري ويكتب تنازلا لبناته غشية أن يرث معهن أعمامهن الذين هم إخوانه هذه الصورة تنم على سوء فهم للدين كأن الله يريد أن يقحم الأعمام أعمام البنات أعمام أخوان الراجل عشان ما يجلس يمشي يكتب تنازل لبناته هو حي لأنه ما في ولد ذكر معناها حيعصبوهن حيعصبهم منهم يقول لك أهالي جشيعين دايرني أموت بس عشان كده أنا كيتا عليهم داير احرمون لكن هذا لم يفهم طبيعة الشر ولا طبيعة الحياة إن الشرع إذ يورث العصبة يستدر العطف ويستخرج المحنة من قلوبهم بعد أن تموت أنت أعمام اللي مأخوانك لما نجي يورث مع بناتك الرآفة بتجي والمحنة بتجي أنت بتم ترتمشي بعدين بدافع عني بدافع عني المنوع من الذي سوف يحمي هذا الحريم وسيصون هذا العرض أو ليس أولئك إخوانك الذين هم أعمام بناتك وأبناء إخوانك الذين هم أبناء عمومة البنات لماذا ينظر إليها بمنظار مادي ولا ينظر إليها بمنظار قيمي وأخلاقي وأخلاقي البنات؟ عسى إنه لما الأعمام يلقوا حاجة من وراهم يحن عليهم لكن لو أنت عملت كده وموت البضمن شنون تحصل المحنة والحياة تستمر بهذه الكلمة السودانية القحة المحنة المحنة هي أساس حركة الناس التلقائية ولذلك الرحم مكانتها وفضلها في الإسلام عظيم عند البخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحم شجنة متمسكة والشجنة الشجنة الشيء المتشعب الذي له عروق كثيرة وكأن قضية الرحم الرحم متشعبة وعندها شعب تتعلق بها تكلم بلسان ذلق عربي فصيح تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فيقول الله أنا الرحمن أنا الرحيم شققت لك من اسمي لأصلن من وصلك ولا ولأقطعن من قطعك لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم إن الله لا يعمرو البلاد بأقوام ويستمر يعني يثمر ويزداد ويستمر أموالهم وما نظر إليه منذ أن خلقهم قد بغضا لهم يديه جروش كثيرة وأموال وزراعة والدنيا معمرة بهم لكن يوم واحد قال معي اليوم بغضا لهم قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال بصلتهم لأرحامهم بصلتهم لأرحامهم لذلك الرحم قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك والقطع هنا يعني عدم التوفيق وسوء الأحوال ونزع البركة وكثرة الجفاء والخصومة وكثرة الشكوى وما يحصل في المجتمعات ولذلك الرحم لها مكانة في الإسلام عظيمة مظاهر قطيعة الرحم تختلف فمنها مظاهر القطيعة باللسان ومنها بعدم التفقد والزيارة ومنها بحرمانهم من الخير ومنها بالقعن فيهم ومنها بالهجران ومنها بعدم المواصلة كل ذلك من قطيعة الرحم وتوصل الرحم بالمال أحيانا وبالخدمة أحيانا أخرى وبالزيارة أحيانا وأحيانا توصل الرحم بإلقاء السلام فقط مجرد السلام هو علامة من علامات التواصل ودلالة من دلالات التقارب في الأرحام أما ما هي عواقب قطيعة الرحم من خلال الآيات التي تليت عواقب قطيعة الرحم كثيرة أولها الحرمان من الجنة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رواه مسلم والقاطع هنا قاطع الرحيم ثانيا حلمان العون الإلهي لا يوفق أولئك لهم اللعنة وأولئك لهم سوء الدار المعيشة الضنكة الهم ال الغم القلق ضيق الصدر سوء الأحوال اللي سموها يقول لك معكسة معي قوالي ما ماشا معاك يقول لك كل ما أعب شي يقول لك الحكاية دي معكسة معي معكسة معاك ليه هذا هو السبب من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليسر رحمه وعكس ذلك من قطع الرحم والرحم درجات أقرب الرحم الوالدين ثم الأشقاء ثم العمومة والأخوال بل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني وعند ابن وعند وعند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد قال يا رسول الله إني عصيت الله بذنب عظيم فهل لي من توبة أنا والله عملت جريمة كبيرة قال له عليه الصلاة والسلام هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها يغفر الله لك ذنبك يعني من أراد أن يتوب عليه أن يتوب إلى الله بسلة الأرحام ثالثا إن من عواقب قطيعة الرحم الترض من الله الذي هو اللعن أولئك, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله ونزع البركة وعدم قبول العمل إنها الحالقة ولعقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين فساد ذات البين أي قطيعة الأقربين بل قطيعة المسلم مع المسلم توجب عدم قرر رفع العمل وعدم قبول الدعاء فكيف بمن قطع رحمه وسادسا إن من أكبر عواقب قطيعة الرحم تعديل الذنب في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الصيوط في الجامع الصغير وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وكذلك عند البيهقي في شعب الإيمان قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب ما من, ذنب ما ما من, ما من, ما من ثواب أطيع الله به مثل صلة الرحم وما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته بانقطيعة الرحم وإن اليمين الفاجر تدعو الديار بلاقع وإن اليمين الفاجر الحليف البزور بالاختصار تدعو الديار بلاقع شرح أبا الدارجي بيضغتس حجر الزور انتهى الكلام كثير من الناس مما يحلف براه قلبه بيأكله بتخيل انه بعد ذلك الحكاية كلها بتتدبر يدعو الديار بلاقي حية. يعني تبيع حتى الممكن ده كان ما بيعتلبين ذاته تخليك تعديمه شفت اليمين البنكيضون دي ما ناس بست... بي... بيستهلوا فيها في ناس قاعدين في المحكمة بس للحليفة بالبقاولة دي عشرين اي خمسين اي بحلف ليه يجي يحلف الكلام بيتسجنوا رئيبتها ما لقاك إلا في المحكمة دي شغلتهم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع وما من ذنب أجذر الله أن يعجل عقوبته في الدنيا على ما يدخره له في الآخرة وهذه رواية الترمذي من البغي الظلم وقطيعة الرحم وقطيعة الرحم اجتمع فيها الظلم أو البغي مع أنها قطيعة للرحم طيب ما هي أسباب قطيعة الرحم لماذا تقطع الأرحام السبب الأول غياب الشريعة الغراء من حياة الناس آدابا وأخلاقا ما ماشين بالشريعة الناس ما ماشين بالأخلاق الشريعة حسنا الظن التبسم، الاحترام المرؤة الشهام الإيثار شوف أنت تتعود الأخلاق الناس مما قائلين الموضوع ده بانتهي في الدنيا هنا حكادي في آخره في آخر ربنا بيجمع الناس ولذلك انت ممكن تكون ماشي بالعربية شوف سلوك عادي للمسلمين يكون ماشي بالعربية في الأسطاب يجي واحد خاش الإشارة لخضرة وهو حمر له حمراء يجي خاش أنت كيف تقول يا خن ودفشلو تقول لك تقول تقوله انت حيوان بس هو ما شو أنت يوم القيامة كي تلاقو بعدين ثاني أمكن ماشي تلاقو لهائيا لا في أسطاب ولا في السودان ولا في ولا في عمر ذاته ولا في صف بتاع بنزين ولا في أي محل ولا في بيت بكة بس تلاقي في الاستوب مرة واحدة قلت لحمر وقال لك حيوان ومشرته بيجيبوكم يوم القيامة يتلل لتنين من الناس دي كلها يقول لك تعالي تقول لك حيوان تعالي تقول لحمر يجيبوكم ويجيفوكم قل لك ثمار اتعامل بشريعة قل له جزاك خير الله يسامحك أميش بس ما أعصب لك يتلاقي ما أبس بحلك في الاستوب ده او محلكم في محل ما هو انت غلطه وهو غلط عليك او يتفليك ده الناس اصلا اغلاق بايقة واحد ما عنده اغلاق اصلا ده انا بتوقع اكتع ارحامه كلهم البيتفل الناس في الشارع ده ممكن يقطع ارحامه انا بتخيل ده لو سألتني ممكن يديك عنه تصور اقول ايه ده طالما عنده سؤخله ما ممكن يكون عنده علاقة مع ارحامه كويسة واحد اتنين من اكثر اسباب قطيعة الرحم التعامل بردة الأفعال في مواقف مرطة وما جانب والذي عرّس ما قال لي مبروك بالله هذا كلام ما بتخجئ كلها مواقف ما عرف المس... هو غلطان مفروض يجي لكن ما قال تقطعوا رحمة حاسدنا مبدو للخير وما شو ما, ما عارض وأسوأ من ذلك قطيعة الأرحام بسبب النسوان أخوين اللي لشاكله من شاكله يا ناس دلوا سوال انتم رجال نو سواك وبشكه وتشكه لي انت من ذلك في الأطفال يا الناس حسره ومسته الناس انتم مش مالك معوض والدعم معك والدعم مقدام مقاطع مالك ودخلك ده ما مش هتلو في في عرسو مالك كل كلام فارغ اشوف قاعدك وشوفه وقام دقاحون وما عارف عمل شنو ده كلام شنو يا زول حكايات ما ما خطرة انت قاعد شدي دعي يا ارحم ما اقول بقولك فارغ ما جازر غلطان هو قطع الرحم أنت ينبغي أن لا تقطع الرحم ليس الواصل بالمكافئ كما في البخاري إنما الواصل الذي إذا قطعت الرحم وصلها أن يمشي لأن يمشي ما أدعي له أرحم الجفت الشغال معك في السوب أن يحترمك وتحترمه كان عزمك وتمشي له عاد جدا لذا لا رحم أن يحترمه وتحترمه أن يجيك وتجيه بسجل لك في الكشف بسجل لك في الكشف دي مأوان الرحيم إذن أين خصوصية الرحمة الرحمة الحقيقية وصلة الرحمة الحقيقية أن يقف ضدك وأن يعادوك وأن يقطعوك وأن يسيو إليك وأنت نظرا لأنهم أرحام وليس مجرد عاديين تصلهم وتحمل نفسك وتهينها وتهضمها وتصلهم عندئذ تكون ممن وصل الرحم فإذا قطعوك وقطعتهم أنتما عند الله قاطعان للأرحم أنتم الاثنين هذا من, ال... من من من أكبر الأسباب ثالثا الغفلة عن قيمة الرحم في الإسلام وينبغي أن أعلن مسألة مهمة قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر بعض الناس يتهاون في الرحم في أي حاجة ترقى كويس في دينه في الأرحام ما بجيب ما ما عنده شغلة بأهله الغفلة عن قيمة الرحم في الإسلام جعلت كثير من الناس يتهاون في أمر الرحم قطع الرحم كبيرة من الكبائر مثلها ومثل السرقة والزنا وعقوق الوالدين وأخل الربا كبيرة من الكبائر والدليل إجاب اللعن أولئك الذين لعنهم الله عدم دخول الجنة تعجيل العقوبة مع الإدخار في الآخرة ألا يوجب هذا أنها كبيرة من الكبائر فكثير من الناس يتهاون في أمر الرحيم ولذلك تقطع الأرحام نتيجة غفلة وجهل كثير من الناس بقيمة الرحم وأهميتها في الإسلام رابعا من أكبر أسباب قطيعة الرحم الدور السالب للمجتمع في جاه قاطع الأرحام بعدم المحاصرة والهجر البكترة رحمه عادي بيناتنا تنقذوا لتعارفوا أنه مشاكل مع أخوه والعيد ما تدخلوا على أخوه ما أخوه في الإسلام أخوه في الإسلام حرام أخوه شقيقه يا ناس والله لا أستطيع عقل هذا الكلام لا أستطيع أن أتصور هذا الكلام يقول لك أخوي العيد ما تدخلنا عليه وجاعدوا يأكل معاك وتضحك وتشرب معه ما هو تدين صحب ولذلك يتمادأ لو أن المجتمع يقف موقفا صارما من قاطع الأرحاق لو وصلت الأرحام المجتمع سلبي ولهذا هذا من الإشكالات ومن الأسباب الكبيرة التي جعلت كثير من الناس يتمادى في قطيعة الرحم وفي حديث حدرد بن أبي حدرد الذي رواه أبو داود في السنن قال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه البجاع أخوه المسلم خل للريح العادي. المسلم عندما قال الله ولا أشرك به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبالقربة يعني أحسن إلى أقربائك. وبالوالدين إحساناً وبالقربة واليتامى والمساكين السبيل. وب وب وب يعني أحسن إلى أقربائك. أحسن إلى أرحامك. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفقة فقال الله اسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين قال الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة لها من الأجر أجران تعزيزا لهذا المبدأ ودفعا للأمة نحو الأمام لمعرفة الحقوق والصلة مع الدائرة القريبة التي هم الأهل والأرحام والعشيرة أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يبصرنا بديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كيف السبيل إلى صلة الأرحام وما هي الطريق المثلى والدواء الأنفع والعلاج الأنجح والطريق الأنجح لنصل أرحامنا أول شيء أن يتعامل الناس بأخلاق وآداب الإسلام في حياتهم ومن ذلك مقابلة الإساءة بالإحسان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس ولا يأتلئ الفضل منكم والسعى أن يؤتوا للقربى أي لا تحلف ولا تق... بعض الناس يقول أنا حلفت ما أتكلم معه أنا حلفت ما أخش بيته أنا حلفت ما كذا كفر عن يمينك لأن هذا الحلف في إثم فمنعك من دخول بيتي أهلك وعشرتك وأقربائك وأرحامك لا ينبغي أن ت أن أن أن أن تبر بها أن تبر بهذا القسم العمل بالشريعة وأهم شيء إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم فاجهلون علي قال لئن كنت كما تقول والحديث في مسلم جغل ايو والله عندي اهلي انا بمشي له في عراسه كلها مبدوني ولد ولد يقول لك في طهور ولده ممشي انا اولاد وبناتي ارسل له في عرس ما يقول حصل يقول لك والله مرقة ورددون المسجفة دونه كل اياته ودعمي ده ما جاني قال له رسولة الكاملة إن الإقراض أصيلهم فيقطعونني وده مواقف الحقيقية والمحكات العملية وأحلموا عنه فيهلون علي ما بلدوا فيهم هم عندهم شغل غير ينظم في لبل قال له شنو البابل بيجيب الريش سدوا وسط قال له كده هو بدأ بيسد بيسدوا العاكين قدم بيب جموية زي ما بقوله الدم بيب جموية بور سديته خلاص العلاقة انتهت والدعمك كان كسرت رقبتك تمشي وين تاني شنو يعني يقول لك قال له البابا بيجيب الريح سدوا واستريح قال له قطر عجيب وود ما يجي في ستين ذهبي قال له ولئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك قال له ما تنقطع ويقول على الموضوع ده ما قال له أسمع مش هو ما جو في ستين مش بعيد أزور خلاص ما دخل نفسك في متاهات وتوجع قلبك ما قالوا خليك من وداع القلب ذا وسادت القطعة بين الأرحام حتى شاعت بعض العبارات السالبة كقول القائل أن أقارب أقارب ليه في شنو الحاصل شنو إنهم يعبرون بهذا المثل الشعبي أن الأذى لا يأتيك إلا من الأقربين وهذا لا يبرر لقطيعة الرحم أبدا بيج بعض الناس يقول لك أن أقارب أقارب معنى بجيك الأذى منهم ينبغي أن لا نشيء هذا الكلام فينا أن أقارب أرحام والرحم رحمة مأخوذ من الرحمة مشتق من اسمه الرحيم واسم الله عز وجل الرحمن الرحم محنة الرحم وشيدة الرحم قربة الرحيم مودة، الرحيم تواصل، الرحيم مرؤة، الرحيم تكامل، الرحيم مساعدة، الرحيم وقوف عند الملمات ومساعدة عند القرب، الأقارب عقارب هذا ينبغي ألا يشيع بين الناس، إذاً أسأل الذي يجعل الأرحام تتصل معاملة الإساءة بالإحسان؟ ولو حصل هذا متأكد في هذا المجلس سوف تتصل كثير من الأرحام وجدانيا انت بتكون خادت زول الآن بتفكر في زول سبب لك هذا شديد أعف منه لأنه رحمة يا أخي قريش كانت تناشد رسول الله الله والرحم يناشد بالرحم فيستجيب له لما دعا عليهم اللهم سني عليك سني يوسف فمنع الله منهم الخير حتى أكلوا من جلدل من جلدل جيفي اتو محمد عليه الصلاة والسلام وقال قالوا يا محمد نناشدك الله الرحيم فدع الله عز وجل بدافع الرحم الذي بينه وبينهم ثانيا مما يوصل الرحم تربية الأبناء على الرحم وده كان زمان يقول لي ده ود عمك وفلان دوت خالت امك وده قريبك وكده ابن روك زاد وأحلق منه عشان تصله بعلموك أرحامك لكن زي ما حسن فوزول بيعلم نزول فاضين من الكامبوني والكيمي حسن الكيمي ما شالوا رأس النازج فوزول بيعلم نزول والرياضيات والتخصص واشنو معاه يا أخي ما تعلموا زي ما بتعلمون الحاجات يعلمون الأرحام قال عمر بن الخطاب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وأورد هذا في السلسلة الصحيحة مرفوعا الألباني حديثا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من أرحمكم من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم اغسوا في نفوس الأطفال التعلق بأهليهم قعد في الصافية دي وضرب المكيفان وفي المنشية وأهلك في المتمة سوق ودون المتمة الخال هناك عشان ما يكشوا من هلو أهل لما رزولوا جيوبهم وخلايتوا يجي يخاش في السيراميك دا ما يقول دا شو دا شو دا شو عنده قيم وعنده أخلاق وعنده مثل انتوا في المنشية ما عارفينها في الجنازة وفي المروء أو في كده ما تستعرم منهم ما تقول دا شنوات ودي أهلك الخلاب محل محل أرحمك سوبر وديون هناك زيارة ويقول لهم ديال أهلكم ينبغي أن نشأ أن على تربي على على رعاية الرحم وصيانة الرحم. يشوفوا هذاك على الطبيعة. ثالثا من من الأمور المعينة على صلة الرحم أمور عملية في جلستك هذه عد أرحاما ليس بينك وبينهم قطيعة ولكن الجفاء بدوامة الحياة قد حصل. ولو ولوا ولك أي سنين أو شهور لم تسمع عنهم شيئا قرر الآن بعد الجمعة أن تزور في هذا المساء أرحامه كن عمليا أطلع من هنا وأخذ في ناس بالناس في الكلام لا ناس وين ناس وين ما مشيت له بس الليلة أقول أنا أصله هم حيتخلوه طبعاً لأنوا متعودين حقوله زود جابوا لنا شنو قل له جيتكم لله بس صلا للرحم ثم شيء عمل ثاني بينك وبين نفسك إذا كانت بينك وبين أحد من أرحامك ضغينة أتركها في هذا المسجد وفي هذه الجمعة المباركة وهذه الساعة المباركة طلبا للرفعة عند الله وليس طلبا للرفعة عند الخلق ثالثا أخرج من المسجد مباشرة وأخرج الجوال وأدر بعض الأرقام من الأرحام زمن لم تتصل عليهم وسلم عليهم فقط الناس ما بتعودوا إلا يكون في شغل بيناتهم وإذا ما عندك تلفوناتهم دي طامة ودي مشكلة يعني أهلك ذاته كان ما عندك تلفوناتهم تجد مشكلة وكان عندك تلفوناتهم طلعة من الجهاز ولو في رأسك طلعة بر الجامع طوالب بس اختار من الجامع ده جنب الباب قد ربقول لهم إن شاء الله كويسين بس دار اطمئن عليكم هذه الصلة ومن أكبر الصلة وسوف تدخل عليهم سرورا وربما يتدعو لك الأرحام بالبركة والزيادة فتمتفع بهذا الدعاء يتقبله ربك سبحانه وتعالى أيها الأحبة أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم لكل خير وأن يوفقنا وإياكم لكل بر البر وأن يصرف عنا وإياكم كل قطيعة وهجل وسوء ومن الأرحام إلى صلة أهم وأعز من الأرحام إخوان العقيدة والدين أخوة الإسلام وقرابة الإيمان فلسطين التي تمر بمآسي صعبة وجراحات أليمة وأنت في السودان في أم والدليل أنه يتحدث لك عن المنابر وفي المساجد المكيفة عن الأرحام يطلب منك زيارة الأرحام والأرحام تشتتت وصاروا أبناء سبيل في بلدان يفقدون العشيرة والمحنة واليد الحانية جاءوا يطلبون مساعدة صناديقهم في مصل النساء وصناديقهم على الأبواب أرجوه أن يساعدوا أن يساعدهم الناس وأن يقفوا معهم وأن يمدوا لهم يد العون وهذا على استحياء لأنه أقل ما يقدم من أقل ما يقدم تضع النقود وأنت مستحي لأن هذا أقل ما يقدم أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين واجعل الله هم هذا اجتماعا المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محرومة ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين اللهم ألف بين قلوبهم واجمع صفهم ووحد كلمتهم وأصلح ذات بينهم واجمع أرحامهم يا رب العالمين اللهم اجعل المودة أصلا في بلادنا أساس في تعاملنا والرحم معظم في قلوبنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المتراحمين اللهم اجعلنا من المتراحمين والمتواددين والمتآخين في الدين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا